صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي على النبي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 ل إَِّم يَاتَهِ المُنَافِقونَ والَّذينَ فِي قُلوبِهِم مرَضُ وَمُرجفونَ فِي المدينَةِ لَ نُغْرِيًاَّكَ بِهم لنغرينك بِهِمْ ثَُّ لا يُجَوِرُونكَ فِيهَا إِللاا قَرِيلَ مَعُونينَ عينَ مَا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم